أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات كتاب مبين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 رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فينكيدوا لك كيدا من الشيطان لي وَكَانَ لَدَيْنَا كِتَابٌ بِالْحَقِّ يَصْدُرُ تَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّ مَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ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 جعلهم في غيابه الجب واوحينا ال الين لتنبئ انهم بامر هذا وهم لا يشعرون وجئ اباهم عشاء يبكون قالوا يا استبقوا وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدماء كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذا الوهوة قال يا بشرى هذا غلام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 اين ينفعنا عسى ان ينفعنا ان نتخذه ولدا وكذلك مكننا يوسف في الارض ولنعلمه من تعويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن ذَهَبَتْ إِلَيْهِ حُكْمًا وَعِيْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد هممت به وثم بها وهمم بها لا اراذرها يا ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء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 كذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصا قد من جبر قال انه قال انه من كيدكم انكيدكم انكيدكم عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك ان كنت من الخاطئين وقال نسوث في مدينه رات العزيز تراود فتى عن نفسي قد شغفها الحب اننا لنراها في ضلال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 وَأَكُلَّ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُمُ الَّذِي لُمْتُمَنِّي فِي وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ولا الا ان يفعل ما امره ليسجنا لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصب اليه اصْبَحَ إِلَيْهِنَّ وَعْدُكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّ لَا يَسْجُنُنَّ حَتَّىٰ حِينٍ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 نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ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 لَمَّا قَالَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي عَبْدَهُ خَمْرًا وَأَمَّا اللَّهُ فَلاَ خَوْفٌ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ الرَّأْسَ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ يا ربي فانسى الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهم نسد عجاج وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤيا يا ان كنتم ان كنتم يرى يا تعبرون قالوا اضراث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد ام ان انا انذئكم انا انذئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سمن بلات خضر واخر يابس لعلني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قالوا تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فدروه فدروه في سنبل هي الا قليلا مما تاكلون ثم ياتيكم سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهم الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني ب فَلَمَّا جَاءَ الْمُرْسَلُونَ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ وَأَلَمْ أَخَاطِبْكُمْ إِذْ رَأَيْتَ قل نحاشا الله ما علينا عليه من سوء قالت رأت العزيز الان حصحص الحط انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة, إن النفس لأمارة بالسوء إلا, إلا ما رحم ربي إن غفور رحيم وطالما ملكتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه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 وَلَا أَدْرِي لِآخِرَتِي خَيْرٌ أَمِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَانُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قَالُوا اتُونِي بِأَخِ لَكُمْ من نبيكم الا ترون اني في الكيل لا انا خير من منزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وَقَالُوا فِتْيَانُ هِجْرَةٍ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِم لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِم لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَنْ مَّا رَجَعُوا إِلَّا أَدِيمٌ طَالُوا يَعْ فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال بل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولم ترسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فَحَمَلُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا آذان ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كي لبعير ذلك كاين يسير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 وَا بِنِ مُتَفَرِّقَة وَمَا أُنْيَ عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ نَيْشَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ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 صايه في رحم اخي ثمنا اذنى مؤذن ايتها العير انكم لثارقون قن واخذا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا علم لك ولمن جاء بي حمل بعير وانا به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 رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعية قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في ديني ملك الا ان يشاء الله نرفع درجاتنا ان شاء وا فوق كل ذي عين عليم قالوا ان يسرق فقد سرق اخو له من قبل فعسراها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال ان انتم شر من ما كن والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابي شيخا كبيرا فاخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعا عندنا ان اذا الظالم فلن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 لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير حاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا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 فَأَذْرُهُمْ جَنِينًا أَسْأَلُ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِضًا حَتَّى تَكُونَ حَرِضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ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 اتق ويصبر فان الله فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لا خاطئين قَالَ لَا تَسْنِفُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ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 القاه على وجهي فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أذا نستغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال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 اخْرُ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا ي مِن قَبْلُ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ وَجَاءَ بِكُمْ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 ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انذار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 وكاين من اياتي في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثره بالله الا وهم مشركون افامن ان تات يوم غاشيه من عذاب الله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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يدي وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون